وأجمل منك لم ترى قد طائم وأطيب منك لم تليد ولقتم برا ان كل عيوبك كأنك قد خلقك كما Bismillahi rahmani rahim Assalamu alaikum <tors> Qomurun qomurun qomurun sidanam Oh, oh, oh, oh, oh, oh Jalil, Jalil Jalil, Jalil, Jalil Sibna Nabi Jalil Oriq u l-mustafa yasli l-alim تخذها دليلا الله وريق الله وريقل المصطفى يشلنا علينا الله الله وعين علي فخذها دليلا الله الله ليت سيف البقري اضحى سلسبيلا دخلت